غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام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 رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ من النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنْ النَّاسِ تهوي إليهم من, الثمرات مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نعلن وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقُ